اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اي قَجَرَ بَنِي النَّاسِ حِسَابُهُمْ فِي ضَلَالٍ وَهُمْ فِي ضَلَالٍ مُعْرِضُونَ مَا يَهْدِيهِمْ مِنْ آلَاءِ رَبِّهِمْ يَكْفُرُونَ ان نستمعهم وهم يغنون لا هي تنطق لهم لا هي تنطق لهم واسق نجم الغير غدا وغناها الا بشو بذنكم افتنتم ما لك ان تجانا نوحي الين فاسال Kei <laughs> passen son نغره فاذا وزاه تط ولكم ويل ممن تظ أن <تصفيق> اتخذوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعملون يحدث باباً لأيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن التضار ولا يشفعون إلا لمن التضار وهم من خشيته مشرفون. تبنى <تصفيق> هما وجعلنا من فأكد يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفئم منك فهم خالدون. كل نفس دنا ولا هم بضر ولا قد استهزأ برسول من قد كفاه من الذين سخروا منهم يقولن <تصفيق> يا ولنا إنا كنا ظالمين ولئن نستهم نفحة وكفى بما خاسبه قد, قد آ... كنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه مهاني التماثير التي أنكم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدي قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في طلال مبين وأن على ذلك من الشاهدين وتالله لنتيدا أصنانكم بعد أن تؤلوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه فده يغترهم يقال له إبراهيم قالوا فأتب به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت يا إبراهيم قال بذبع كبير إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيما فاجعل ما هم الأخسرين ونجيناه ونوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا جَعَلْنَا لَهُمْ ائِمَّتَيْنِ يَهْدُونَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه, وأدخلناه في رحمتنا وإنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فنجيناه وأهله إن فشت به ظلم القوم وكنا لحكمه الشاهدين فذهبنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسررنا معدهم ذا الجبال يسبحنا والطير وكنا فاجدين فمن أنتم شاكرون ولسليمان العاصمة تجد بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياء سَعَى إِلَّا وَإِنْ سَوَّدَ كِبٌّ كُلُّ في صَادِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ من سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ من الظَّالِمِينَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ وزكريا إن هذا ربه لا تذرني فرنا رب لا تذرني فردا, فردا وأنت خير الوالد فاستجبنا لك وتفضلوا أمرهم بينهم كلهم إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن وحرام <تصفيق> على ضرعة أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا متحت يحجوج ومنجوج حتى ولتامن ما دم حظ فائدة ولا شاقه امر اينكم وضل تعبدون من دون الله لنحصد جننا ائك وتس الط مك هذا يكم هذا يوبككُم تد وعدا علينا وعدا علينا إننا كنا ولقد كتبنا في السمور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادنا الصالحون Quran On it. وَإِنْ أَنذِرِينَ عَنْهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۖ قَالَ رَبُّكُمْ مِنْ خَلَقٍ الرحمن الرَّحْمَنُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ say okay.